أخضجونَ الرَسُولَ وَإَّكُمُ أَنتُ مِنُ بِالَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُمنتُم خَرَجَةُمْ جِهادًا فِي سَبِيذ وَبَتِ غ أَمَرضاتِي تُ سرُِّونَ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 قَفُوكُم يكُون لَكُمُ أَعْدَأَو وَيَبَسُطُ إلَيكُمُ أييذِي يَهُم وَأَسِنَتَهُم بِالسّول وََدُّ لَ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة فيه وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إذ قالوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْكُمْ كَفَغننا بِكُم وَبد بَنَناَا وَبَيَْكُم العدَاو وَبَد بَناَا وَبَيَْكُم العدَاوَةُ وَالبَوض وَبَدًا حََّاتُ مِنوا بِاللههِ وَحدَهُ إِلَّا قَوْن إبهِي مَ لِأَبين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 أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم منهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءوا والمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعْصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا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 واتقوا الله النبي أنتم به مؤمنون يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن و وَلَا يَعْصُونَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا الذين آمنوا لا تتولوا قوما وضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور